وأرى الآن فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد يشق طريقه ليرقى درجات المنبر ليلقي خطبته على جموع المصلين هنا في بيت الله الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر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 I can محمد رسول الله. is the محمد رسول الله. I على tell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 أكبر الله أكبر لا